ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكبر لا يجعل من بحيرة ولا على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأثرهم لا يعقلون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب